بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم نبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورحبه أجماله أما بعد هذه قراءة في شرح الأصول نعيم الأصول الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. كم كم يخت جميل لا في إنما هي في الحق في اللي الموانع لأنه نسيها ورحمة الموانع والنسيان والجاه قلنا هذه الموانع من التكليف فإذا نسي الإنسان ففعل الشيء فإنه لا يقال أو كان جاهلا أو كان قال وتلك الموانع لما في حق الله لانه مبني على العفو والرحمه والمسامحه نعم واما حقوقه قال ان لا تكفروا من تطيئه ولا تمنعوا من عمال ما يجب امامه الى رجال صلاح وحق والله اعلم قوله وتلك زوالهم الجنه هي في حق الله تعالى لانه مبني على العفو ورحمه فزوالهم الثباته في حق الله وقولوا أما في حفور الثاني المخيلة فلا تمنع الضماني جاهز منهاهم إذا بيضاء الرصار من الخبر الخصوص فلو أن لا يعلم ان هذا الثوبة هو رغي به لذي تسمى فدمزق المصور ثم هذا تنوخ هذا قال عليه نعم الضمان لأن هذا الحق لأن هذا حق أجل. يعني لبس ثوبه على طريق الخطأ ظن ان هذا الثوب مثلا ثوبه <تصفيق> خلب ثم جانا أنه ليس ثوبه ولنما غيره هو ليس آثيم باتفاق لأنه لم يتعمد أن يلبس ثوب غيره فليس مغتصبا ولا فارق ولا شيء لكن هل يضمن أو لا يضمن نعم فقال يضمن لأنه حق أذنه نعم لابد ان نؤذي في حق الله والله, أرضه. أرضه. أرضه. والله احرم علينا الجناح والله احرمان علينا جناحه واضراره واعراضه وهو يسكن في البيت الذي بحمد الله وعليم في البيت الذي بحمد الله ولو ان يتعدى وفعال فاني لكن لي حق الله يحفى وحق لا يحفى عنه ويقوم إلى إطراره على أن يأكل ذلك كلام يحفى نعم يحفى ولا يحفى عنه فإذ قال نقول نعم أنت نصرح لا, يسمع لا يسمع لكن هذا الضيباني أكثره لا بد أرسل منه على أن لا كلام فهنا يقول عباه أنه طمان علمي على فهو طارق لا طارق الان سيصق فهو, فهو المخرج لان المخرج هو فيكون طامنا والمخرج الذي يقوم قامنا او اتخذ قوم امرنا بالانقاذ وعلى فيها اختلاف بين العلماء لكن الكثير من المذهب ان القوانين على يمنا جميع المخرج في وذلك في المباشره فهذا المجدل نقول إنه ليس عليه اسم فهذا المجدر عليه اسم ولا بيسه عليه اسم طمام فإذ قال قاله عليه اسم هنا بإذنه ليس جداد فخوفة المتحدة اعظم من حربة المال ولا يجوز بالإنسان أن يقصر غيروه ولو قلنا يجوز فقال نفسك نقولنا إذا الثالث وردواني فرح قوما يتبعه ورح ثم سيقول أو لم يتبع الإسلام جالد أن يتبعه ويقوله كذلك؟ طراما أن يجوز الإنسان يقتل غيره في حال إكراف يبقى في حال اضطرار يعني لو دنين من سفريل وجاء وجوعا شدود فأكل أحدهم آخر يبقى يجوز لكن أقول هذا لا يجوز ولو مات جميعا كذلك لا يجوز الإكراه عن القتل على الصحيح من أقوالها لا يجوز لأن الإكراه يعتبر تحقق ليه؟ لاستبقاء نفسك وليه الإكراه يعتبر؟ لاستبقاء نفسك فإذا كان باستبقاء نفسك بقتل غيرك أقول لا نعمل نفسك إيبا نقول لا يجوز لا يجوز نعم لأنه يكون دم في موتور وفي مجموعه توصيلات مختلفه رجع رجع اجي كده او نحن وهو طبيعي ايضا ويمكن يمكن يكون ثقيله رجاء ان هذا الزواج لا يتم إذا الا اذا كانت كانت عمليه جيد لان غيره الفرتيه لا تقوم من لكن كنت لو أتمه لا أترح حدوهما وقبل إذا يأخذ منه ما غير منه يعني هل جزء لح تأكل لحم الإنسان اذا دواب ده المنزلة عند الإصراف؟ نعم أما منكم الخلاسات فلا من يأخذ منه ما لانه لأنه يأخذ الناس والبيت الان قام ميتا ليس فيه رجاء ونحيه يقولون لا ياتي منه بقول النبي صلى عليه وسلم تبدو عقاب البيت لتكذب الجنه ولان الانسان يقام فاذا كان يقاضع فلا يزيد الانسان ان يستهلك قبته بالعلم وصحته مع العلم بانه هنا اذا امر امرا اضعف من لا يبقى فهو الذي كان يشفر ولا أو يشفر فهذا نبقى من حقنا فإذا أخذ من هذا الملك سواء من إسمه كالفرد أو فرصيه كالفرد جزر هم ثم من فلنبقى هنا محقص لا شك ذلك فالحناسية رحمه الله وكلون لا يتنس اتطاع الحرب ولكن سابحية وإمام الله لقولون هذا ذلك لأن الحق المحطان والحق المحطان وطرقة الحق محدمة على حفظ الميت يعني أمام يقولون لا يجيج الإنسان يقوم من نحن الميت ولو كان محطان الثاني ليه؟ لأنهم الحق الميت بالحق فكما لا يجوز ذلك بالحق لا يجيج ذلك بالحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكثر عبارة ميت كتسلي حق وذهب الشافعيه إلى أنه لا بأس بناء على أن حرمة الحي الآن تقدم على حرمة الميت نعم قال ورد الحي مقادما على حرمة الميت بذلك لو أننا معنا قطع بطور ورورة وضرار أحد يحتاج إلى يحتاج إلى يقدم لأن فيقولون ما دام هذا الرجل ميتا او ما هذا الرجل حيا فان حبه الحي فلا يخطئ حي ان ياكل نافذه ولكن هل ياكل من ما يجلسه ومقامه او حتى يشرع هذا اي إذا كان ما وإن هنا شيء الحلال اللي أفضل حياة ذلك بل يأكل حتى يشبع وإذا كان مرده فإنهم ده يكونوا ده متأكدوا إذا تضع مع أن الأفضل حتى بأسلنا بدواد الشرعي فالأفضل أنه يشبع لان نحن المجلس المفيد كما قال الله ما قال تعالى إلا ان يكون مجلساً أو من أو أعلى في المدين المسائل والقبيل تطير على المعيدة لأكله النبي وإذا كنت تطير على المعيدة ففيه المكان فقال فيه يكونها على الحياة إذا أكل فإنه يأكل قليلا وكذلك لا يحمل معه شيء قال اذن هل له المتزوج ويحمل معه لحم او لا نقول اذا كان يرجو ان يجد عن قرب من شيء مباح يقيم صلبه فلا يحمل وان كان يخشى ليجد فيحمل فبالنسبه لهذا الميت الادمي يحمله اذا كان يخشى فربما يكون في مفازه يعني بعيده ما يصل اليه إلا بعد عشره ايام يعني ورجح قول الشافعي على قول الحنابلة في جواز الاكل من لحم الميت لان حرمه الحي تقدم على حرمه الميت طيب قال اذا تم اذا اكري الانسان على قتل نفسه فالمباشر فالمباشره فالمباشر المكره يضمنان فيحتمل فاذا استحق المكره القتل باكراه فلما استحقه المباشر وفي يد المكره كالآلة نعم الجواب الجواب يعني هل مثلا المكره لاكرى على القتل ده بيق طيب والمكره ليه بيغتسل نعم الزواج والانذواج الوحيده في اهتمام المجتمع باشره وقد قال على تخشيش ان هذه الحاله الا اذا كان المكره لا كانت في زوجته على السبب مثل ان يقتل هذا الرجل انتقاما لهذه ثم يرجع الشروط ويقولون عن هو البروتال على الجذور تمام ومثال من ايات التقرير مراجعه اسم مرزم امام الاسد فكان مسلسل بحيث ثم, ثم جاء والضمانه على الثالث إلا إذا أشاره في وجه الخياراتي على وجه مذا يتمكن طاحبها فيه لا يتمكن طاحبها فيه فهو الضمانه على الظلم لأن المباشرة هنا تسمية على السبب والمباشرة الان لا لا يمكن ان نعم عن, عن جهة هذه فتكون مثلا طلبت الطفل مع اخواته كالعاده فجاء صاحب السياره فدمتن فتقول الام انها ليس عليها الضمان فالضمان على صاحب ولا وهذا خطيئه فلو أن الام ادقاتهم حول لذه او قبضه او مال وسقط فيها فهنا حساب مباشره والمباشره هو لذلك نصيحنا لا يمكن أن يكون الضمان عليه فتكون الام هي المتستفى مثل أن يحمل رجوع غجلاً ويضرب به لغجرة آخر عن الضارب لأن هذا ذلك غاشر كثآل ليس في ذلك الشيء وإلا على الذي تكون طيب لو ان إنسان مسك انسانا لاخر مسك وقيده لاخر فقتله الاخر فربما على من هنا يعني ماذا نفعل القصص من مين قصص من اثنين نحن الان قلنا امسك إنسان انسانا فجاء السنه ضرب هذا الانسان يعني أمسك إنسانا لإنسانه عند الحنابلة يقولون أما الذي قتل وباشر بالخطف هذا في التصمه أما الذي أمسك فيحبث حتى يموت مش هو أمسك حتى ماكثني خلاص يمسك حتى يموت يعني يحبث حتى يموت وأما الذي قتل فهذا يموت. was jetzt Fleisch